قل دعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثل ذرة لا يملكون مثل ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم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 قل min yersukukum min a ssmaowat, قل kulilláh Kul min yersukukum min a ssmaowat, valárd, kulilláh Wa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 لا يعلمون